لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولتجدن أقربهم مغدة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق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 فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار صالدين فيها وذلك جداء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصطرون أبو الجحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعثروا، إن الله لا يحب المعتدين.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 الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجتم من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميتر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صالحاتنا جناح في ما طعموا إذا متتقوا آمنوا وعملوا الصالحات ثم متتقوا آمنوا ثم متتقوا آمنوا ثم متتقوا أحسنوا والله يحب المحسنين.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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو تِقَامٍ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعٌ لَكُمْ وَلِلْسَيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا ذُمْتُمْ حُرَماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرونَ عشر كان عشر كيكم تنادو وحونا كميدي هاي عشر رضي نوسو عزي قنا سابسنا تفسير كقران كالكريم كه كا. شن ايه طبن ايه ضدونك كومة ايه دكوية سدية تنادوك بالعبان ايه كنميدا من سورة المعيدة ايه دلي ايه سكاشناد نواقع بيهاي من السورة نفسها مثل سورة المعيدة وعشارك عوك بالله بنا جز كي تضغاد كان هذا صدق جز القرآن الكريم وقوك وقوك وقوك سيد عشارك حالي وقوك أي عشارك حالي قد مانا كلها وحاينو قد قد ابن خمس القرآن كماركي لشان وشمل ما لدي ماشي وللتاي كده ان احنا كغودغنا اربعتو اخماس با نوديمن افر يلواتن جزءنا واديمن تاي ليجسنا حري غين دمايناي حو انا جسدي تدباد بام بالله يا هي ليحلا جزءنا مثنيه نوسوره كليي قرانك نو معناها يا عاشكم ويشكو الذين وحال له شيكين اي بني اسرائيل مركه ايغو انه يهود في المشركين ثنا حدا ود ات وهرس او درجات أي المسلمين تالي يهين قلبه نصرنا واداما لبدوا سبب كيسودمانه وحو النصار وحبرت الدين بيكور قوان وأجغل في دفع زيه خرسين وراساكيني وعم أورس ما فرا كعدون كمن ترك جيرة يا جي يهود وعقوم هائل وكج يهود علات يا كفر جدها لذبوه إساي علات باي مسلمين توع الحيرة إلى ملئين مشرفين تن الدين ولم بيس قال تعالى خذوه يري لا تجدنا أيها الرسول الكريم وحا أدهل أشد الناس ذات إذلك كواء قدر أشبادا أداوة علمو للذين الذين لألوه آمنوا حقهم اليهودة باتري بني آدم قولن نوال بها دي لغا جوكسد مسلم لألوه خو يهودو وحا أدهل أشبادا كرانا مجر حبارة لغا أشد الناس ذل يديكم اوو دراسه بدن حقا علموا الذين تدللوا اليهود مسلم يهود كان مجلو كوما ينقدين يا الله وكوا والذين وجبات كهلي اشرك انت وثنيك اي الابعادك اون ايا مركه درجه اللباد قلايا او الله وَلَا تَجِدَنَّ وَعَادَ فِيهِ أَغْرَبَهُمْ دَبِيلَ كَيْ كُو أُغْدَوَانَ بَدَل مَوَدَّةَ كَلْجَعَالُ لِلَّذِينَ لَكَ الْجَعَالُ أَمَنُوا أَجْرُهُمُ يَا الَّذِينَ ضَقَّتْ لَيْسَ قَالُوا يُرِي إِنَّ هَنكَ نَصْرَبًا دَلِيلَ جَدِ وَعْدِ هَاجَرَ مَرْكِ لَوْ أَتَيْتَ شَوَايَ مُشْرِكِينَ أراضي إيا نعي إيا دفاتي أيكوها إيا النصار نجاش من الليلة ومركا صنع الجوغي ونصار أها مسيحي أها منكا سعادلة وأن ذلك سددك اللغو الظلمين ذلك وإحيانات كيسان كريم أهلو قبقايا عن اللعين حيس كفردان ذلك آدينو إنت إبفرج نقفر أيو قولك الهجرة الأولى مجا إذا هجرة العبشاء الليلة سبحانه مركا مكوجوغا مدينة والإلا متجين أفريا طبان قف أيو ضدكو قبل اللهودي ابن أبي طالب وابن عن الرسول الله أيام مرحوها يفضل الرسول قول عليه هي سيد عثمان وقف أيام كمدها مركي دنبان أوليس كجفاتك وحاتر اللقوب قاري إلا بقل قف أيام اللقوب قاري قل كدن كعصا مركي هوري الله أجيري قل كامينك المسيحي بوها مثل كأجبال لهو <سؤال> شهده مركي دمبلة يسقي النفط إشلاف النسيبونات مسلم نقضي كلك ولا تجدنا وعدا طي وطريق له ول تاريخ اليوم مانزا لانقيت عصي واركث مفلخي قعودي يا شري وحد مقشان بني آدم خوذي يا دوي مسيوي نصارو قنصودي قال لما بقوة يقودنا كنا جلسوا مش ركين كنا جيران كلك القرآن يقضوا أشياء أيوه هي معجيزة واحدة للجاهل انتو أشياء يسيريكو صوبحيا قولك وحد دات كجعل قولدان مالي ولا تجيدان حمر بين الاجتعوكا قوان سياراني كبيري جرمي اداركا حد قادان جرى حدوغان جرى عرقراعان طور رجدكا قادى جرى اهلا قادان جرى هي قران فشياء أيوه ولا تجيدان وحده ليس أغربهم أغرب الناس دات كوو قدوان بذن موادة ت للذين لك آمنوا امنوا حقرني الذين دبكالي قالوا يري ان ان كن صربا مسيحيين ايوا دوان بدن سبب ك واضح و خي و قالوا مسيحيين قالوا مشريكين ثاني قالوا يهود قالوا والكفر من لا واحد قال وايشكم كل ك و خي كره دبا سنهن سبب وا ما حي يعني سبب ك بأن منهم وحن صار كميرة قس يصير علما بدي ما لحدين بيني قصوفيا من اللي جرا بوربوري بالبولية بلوا ما لحدين بيننا كل الليي بروح بعده أولي على اللييج شوفيا الله وجاي فكما قرصين له جوجيريم في رأيي إنك إنك سهل إنك إستمع هذا واندرس ما ينفلد على حدنا مو قالك أي نفسه وعوي ما قرص سدانو أوليا لهو إيو ملاكته كلوت هذاي مصري منقول لهاي المخاتي وحنو راعي أخلاقه نكزن حاجة مضايان حاجة هن مضايان جد كويدم بيا سوران كمان عرض بيا كمان هرتوا داي دوران أقوم إياه عرورزا إياه فقراء يعيرته إلى قاليان سبام خيطة كلا النعيم المهجت كلوطوري ماكوه هذا نبوة شقلا لكن أبين كم هي كلا هذه قدام أرجله كم بول بالك هو مسيح بأيماني ونوشه قادل عاو إساكا هنجف جف الليني بنتا دانا شاكو نورك على البختين هيا إساكي بأوصل قبانا هيا وكام مراتين هيا إذا نبقى النو لينيسا تبا دياد كلك عصود العسين هيا العقن السين هيا سيني وحي إساب بريدي عاو هو عاو إساكوصوه بألمده ليس كبق إساك فانا بهم كلك أوارديه على الله شيكو وارديه ورياه وجوده، مركاسي وني ورجعني سال هذا البردي أنا واقعي هذا قصة طي وغلق، اسمه صراحة دي وردي عطينا كيزوما ليه ورديا، كلهم ملحدين بينيهم، لذلك سو بكوحو أول لأن كل سين ملحدين بينيهم أولياء، روما من كريمي بدي أدو كلامته سيوار كيان يخ ما دعوينا ياشي يدو الكذب ياللهجة عجليا طي رب ملايين كره عيا وهذا يا مال يجي لبات كل عدي أما دوفان أما لباته أما مشاكل بشر باكدة عدي كل كأني نحن مركي لا ييرا كل كي جارد أنت مسيح شا كنتر بختي غلاجني يجرم ينادي عن كريس كيسويم ما دا استعمل على مرك هل أبوك كريمي بدي ين هم بنا اللي جت حجريننا، ما دولة ما يرجع سنة إياهو لكن انت المسيح عقدا بعيدا، تنويل صورة قاعدة إذا وحيله مصلحة البشر بانو كارلينا، يوم على الجرين، يوم على النحن، يوم على هاليني ما تشتقده، ايمان المجد، ثواب ملك، ذلك صوبك وعول، لأن منهم وعنا سارا كميرا، بسيس، ملحديني، والروبان، سوفيا أوليا، هذا اولياء اللي جا كان وارون سنة وارجناي. وأنهم لا يستكبرون. سيدا اليهودي كوان سلوا وينه كمان قف جهانيه قف تعبانيه وعسكر قادني. وأنه من لا يستكبرون حقا سلما ويني سيا. وإذا سمعوا خدي مغلان كلمان هذه أفكارها فصعد ما قرانك نزل الله دجي إلى الرسول صوبناه الله دجي خدي مغلان خلاه حذر عيونهم ما لحد الدين تين نصر إن دجال كذا إني تفيد له من الدم إلين نجاش كل شيء أصحاب الرسول لا يهجره أوصل دواليه مركم مرتين بوار كايا ودن كتيره أغلص بدر بعد عين خرس باللغة بيه تدواتن كذا خرقيه لا تلي تدواتن والله كفاره وكاسيره ذن أروح النجوس وكذا كوي نجاش. عمر ابن العاص والمركة الاسلام اللي عبد الله بن الربيع واللبادة اوواف من شاشة القراش ايه مقاريه حوغا سبق الله ديوي اردو او نجاشي اوغي واحدية ده قراش بان نصادر تيده يتسفهه او دين تادن انا انجلين سان نبينا كباحي لقو يوم ميرانا ايه حقاها سوءادي قول كنتي قاري قورتاي او ينكو فساديني تدخوليه دل قوديوي فسادية اسكب جارنونا ديب س أنا لو جوصه نجاشي مرك على مصر علو دتك أنا ماشة جوعة مركي حلاق هدية لها لوجي تعودين اللوجي سلامتي وقرشنا لا قارسيه وغيره وأنا عندك إلا شيء جاياك حجاليدي هسونك قار مادلة مركي لا يري وريد في زمن الملك العادل نقصو تاريخي للجنش بقولك عادل كأوامم مملعي أي نص ما ابن أنا خلاص في هذا الكارثة إسكح قلبي يا نار كل ذنب لي ولدي دوني بلا إسكيب إسكيب وسأكتب توالك جعفر إبني يا طالب هو يلا وفديك يا جريه يني كمان ثاني وعيري محاتي نسكور بحيد جعفر من كباركم أي نوع عنك؟ أتكلم عن العلوي هذا نقصو عرمني. وأنت وحيد. فماذا يا عمركم فيه؟ فعش اللي جاشه. من كان بيكون شيء سالم هو يلا يجيرا هو الصلاة وصلة الأرحام والعفة. وحولنا لا تكذب إسرائيلية قرابة حري. ما الكسوي معكم بما أنزل عليه شيء. وحين نكان لجودة جي. واحد قصة عيسى مالار كان نوعا ابن عبي طالب الحكيم بوها أبوانا سورة مريم بو أغريه فقصة عيسى كمسا كايزو كافا يا عيسى بيكو رحمة ربك عبده زكريا وقصة عيسى قلي واذكر في كتاب مريم إذ انتفدت من أهلها مكان كان شرقيا قصة عيسى لما هي ما كاشو اسكو او يا نجاسي او والله بان كل أرتي كان عرب خاوة و أغرينا هي إن جيشي النبي إيسان اللي قد جيهي إنه مالا مشكات واحدة حل دريشي كصبحي تفبو قادي او يري والله بوصل إنتي إيسان اللي قد جيهي تفقص إلا إذنك ضريح انا البو يريو حرد لقبل الله سعد أنا دي مرتبتهين أول دل قد مرتبه هيدان أنا إذن موقعين لكن ما أنت لقبل الله أما أنك ياتك الجرتان أنا دي مرتبتهين اذهبوا قردي يقول ورخات مقاردين يا جوفان كينية وحالة ما دانك عقات ما شانسا كتير وقال إلي الله بذينه عمر بن العاف العرب وقال ما من كلابان هنا عيسى عايان بين إن الله ونانك مر بيسار النقلين وقال وحال يري ما أني من كان عيسى هذه الحرميسو إليه عايان وقال إلي ما مر مرلبات بأن لسيوعي يا صحابتي وقال إلي إنه عبد الله ورسوله بيان أرم تود إساء عبد الله كل منكم سنبواه وهي الميجي مركز دمنا هو هذا او فميجي لكن حقا نصيبك يا ابولي عمر بن الحاس وهي قراش دلتالي فاتلا لقى صحابي بون نخضي قبل فتح مكة بقليل ايو فميجي أما نجاشي صحابي من نقون إسوا النبي لكن أولي كل من ايوبي وعلى إرادة. هو منك سوى تابعي السحابين أسلمت في يودي تابعي كلا إسلام قول رئي النجاش قلت النجاش النقل لتلمهما وإذا سمعوا حتى يمغلا ما قرآنك كهية الواغية ننزل إلى الرسول اللوتجية ترى وحضر كيسا أعيناهم عيونهم يالك وضعيني تافي الله سبني من الدم إلين حيني أعيان مما من أجل ما كدرت أي عرفو أقنصدن من الحق يا فنتي قرآنك وشيكي أولا إنجيلكو أركاب حديثك إشتيا القرآنكي إياكوه إلي حيارك يقولون هو إليه نصاروي حبانا يا ربنا أنك ربك أنه آمانا حق السودة جيسي رومينا فاكتبنا نقع أنك وعد لكتاه مع الشاهدين تدك عليك الله واحد نمك أقري ولرسولك محمد رسول نماء أقري ولقرآنك كتاب سودة جيسي حق نماء أقري إله تدك النقود سيدام الله يلدن أفتركونا الله <سؤال> ركعي أذنكم النبي يقول لا عيسى إنجيل عيسى نجعل عيسى إنجيل بقوق عن زيند ومحمد يقول القرآن دلك علينا سووا وما لنا مع النهوض لا نؤمن أن نؤمن بالله خبيك كرب وما القرآن جاءنا نؤمن من الحق على أو نظلم أن نقول ضعيف أيدخلنا ربنا خبيك مع القوم تبلى جريده الصالحين محمد يزعب بنتي هايستان اللوغو اللوغو في ذلك إنه أدون كان دين تهيستان لقب سنه آخران جنة الله وقوتها لقب الله نحن نبير ربا كاوكا قولي أفعل الكافي عنها قائد قارك انت المائي درانكو دي هوري حتى لا يقولون ربنا آمنا إيراده حتى ناوزواتكي قاشانكو ضروران سؤال لأكتي أبا القدوين كممودنا قال تعالى فأصابهم الله إله وحوكوا أبا المريل فيما في درتي أي قالوا كواث الله او ربنا آمنا فابتونا مع وما لنا لا نؤمن كواث الله سببته وقال لكو أبا جنات من الدارية لا تجري أي تجري دارية من تحتها كل هذه كيانة هصولة الأنهاب نهر اللمن نهر ما نهر عصد نهر أي دارية ريسة خالي الدينة يقو فيها وذلك أبلجوك على الله بألمريء أي جزاء المحسين إن الله يمكن ونأخذ ما إذا أبلجوك كذا كل خوي حديث لا قرته جاهزي يا ترقيبك استمجدوا جريم حديث قصوى معني أخيارته يا وحيلو عودة لجلد عجاس يا وحيلو عودة لجلد دنيش كل الذين كفروا حق الدين يدي كفر قد والذين واه كفروا حق الدين وكذب ابو بنيي داياكينا اياتنا اياتنا قبل بنيي ولا يكون انا اصعب الجحيم نردت كل الكاس لغينا يوم لتجيدنا وعدل دون اشد الناس فتقوا وادراشا بدل حداوه العلم الذين بدلوا الروى لهم امن وحقر اليهود راتك يا الذين يا والذين ارداش ولا أغربهم تدكو أودوان بذن مودة جعيل الذين تضلج على هذا هامنوا حقرمي الذين تدفتلي قالوا يري إن أنك نصار نصاربان ذلك يالك سببكنا لأن منهم إنه إذا كميدي هايول قص يسين مدح الدين وروبانا سوفيال وأنهم إذا لا يستكبرون حقنين يتكوينيسين سدعلى سببات أيها أغوعا أو إذا سمعوا حضر المغلان ما قرآنك كنزل الثلاثة الجيال الى الرسول رسولك اللي قد تجيال برانك ودأرك تراه وحديد جياليسا أعينهم إن ديالك ودأتفهموا إن يشبني من الدمح إلين سببكونا مما كدرت أي عرفوها من الحق أنت قرآنكو شاكا يا أفمحي كييرا يقولون إيقو أفكا كالك ربنا يا ربنا أنك الربي كانو أمنا حق إليك الرميني فاكتبنا بغمقا عنا مع شاهدين ذاتك عديق واحد نمك اقرى فسول كان الرسول لما اقرى قرآن كان رسول لما اقرى وما لنا وحيو جوابا يعني ذاتك إسلام لماذا كدعاية ذايا ايو وحوشاكي يوارتان كانوني يقول لفتان وما لنا معنوه وعنوه لأن نؤمن أن نرمين بالله خبقا قرل معابده وما قرآن جاءنا نويمي من الحق سنعذا هو نطمع أننا أضمعين أي يدخلنا ربنا فقد قلنا إننا قلنا مع القوم تدل جريده الصالحين أسوسوا بنا حق أبي حق دوما لقد قلنا الدون كان الإسلام نمو كلهم آخرنا جن أبدا أي شيء سيبنا نغدر منه أبا القد كولي الله له أبا المريض بما في سببتي أي قالوا كوهد له جنات بريال تجري أي دريري من تعته أهو سيدا النهار و بياد خالدين يغوكو واري دونا فيها جننه غوره وداليكا هي محل اخري او جننه يا وارثينك ايا جزاء المحسنين ان الله انت ولات سميسا اي اي باودا عاده والذين اردا سفروا حق وكذبوا بينيه انك باياتك انك اولئك وحاسنا اصعب الجحيم نار يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا أيضا سبب النزول بإلخاء صوبنا عليه الصلاة والسلام يا أهدي أهدي أصحاب آدي الدنيا ذا وحي تائنا لأركيم بوشاك آخر قيل نكاذنا بوشاك إله هذا ما ديسي الجلال كي سوته صيب مركاسا إن تلوي نحوض نهي دلالي أيها قارت الله بحي الليين الدنيا بنانك إنه سيقمرون كبارا اور ہا اس کا بھی نہ نا گینان گورسن خبین اینا صحن وحدو لے اینا انن شعفان ان کان علمو حبین کی قران کا اخری نن تو کمن مالن کین الجیہ کرانو الدویر اینا واکو درسن وانا ہن یینن ییل بن فالكام مركو إذيني مال إذا ذكره محوق صمي فهو في خدمة أهلي مركو ربنا واتكذا قران واغريا وانا سعداء عدي سيرة وهو ديقا فكأنهم تقالوها عملك رسولك يريستيبو أي رابين ورسولك محاينك قري وقد غفر الله ما تقدر من من به وما تآخر أنه قو كلمي وعلى الله يستفم له ناك اي فلي وأنك تدين لك قري رسولك ايقو سنولي يلكي كانين مو ورشاني ايو ايشي مغلي اسورات غويي اخركي نغوتسديبو يمين او او يري خليه وا اكو تسناي ولا دي غري جاوجتاي قا يارتي ولا دي يا رسول الله بما لو ما شيكروا روحونا هدان بل و سوغارسين سر بهاي سر لما فاضين كره بلاكي غري كن الله دو كو شيغاي عثمان بن مفعول عبد الله بن عمر ارتي وي اولو من مات من المهاجرين في المدينه المنوره ومن كيل بيقري بيسي وحيث إن أخبرك بها عثمان وكان عثمان مفوشا لي هو والنبي قال يا لو دوليني الذين قلتم كذا وكذا ممكن يني ما لن ودان صون حذو ان قرحة كنتم قورها ان اسك بخينو وعدف لي ينان عنن قد قلنا ذلك وما أردنا إلا خير هذا الكوامر لكن ونقدوم كويلك هاي النبي هايوي عرض النبي كم وقتا يسندوا يعيش أي ألوان قد قلنا ذلك بينما شريك الروح يبايمان هذا الكوامر وما أردنا إلا خير ونقدوم بين بعض وهو رسولك كويل إني لا أخشىكم لله وأتقاكم له فإنني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن فقض عن سنتي فليس مني وحن نذكر سيستان أحد كإذنك النبي الله قد يناك هو والآمس وحيي إلى أنا إذنك عبس البضن بالعنى هو أقضى بعد نواحنا وانا صمى وانا فرى وانا السعداء مرنوات كذا واتا صدبي ليلة جهد فمن فقض عن سنتي فليس مني hagaa duudadey dadasnaale 19 kala samaysate qowra bii ya habeen ko dhayo la soo jeedo maayo dhan la soo mo koga liina lagu saaxani wax dux la la cunay gar dabaasna ilay shaafari yakakiya mareekan la gato waxani go duudadii leeso dhima wada dadii marka wax yar soo darbaana gaad wa أنا أنت وحي مسدي بكيمي يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أعلى له لكم هردلا وحكا قيمي بلان إينا أشاد دونك يا اللوامعي وصدق الله في قوله وجعلنا النومكم صباتا ها أشاد ما أنت قفتي هذا دمعه وصيح عليم ما يذا بدالك كدينك بسبب الجركة ببكي ما أنت قلعي هذا أنك هردلا ساعتي أي جركة بدلا وكذا ما ببكي ما أنت قلعي سيأت بحيوك الذي قلتها هرددا وهيالها فرضا إلى إيلا كوك الله يسا دوما إيلا راحظا ومن آياته منامكم بالليل والنهار سيحشدها سيحانا جامبا وآيا من آيات الله هرددا الليكاتي مادا أذب أخباد ويدا أدعون ربين بيكوة مادا شقلو حدفل العماء وآيا من آيات الله على قدرة الله وإلمه ورحمته وحكمته عز وجل قولك سيفر دو حرمتان حوان مكان حرمتان وقور سمينا لاذهين سوح أبدون كي يالله يكالك قيمها سيين للناس حبوش هوا من النساء صومها قمتد مكانك أسكى حرميسان وحام محاورة الله هيدان وحي قانا ييمد أنا أنت أسعد علي وحي أرمت إن أبرطي ابتداء وحبي العدن ليلة إنه يارنك على شكل العبادة أصحاب طوح وصمينا هنا وصله يسوه ملك صلاة يسوه في عبادة هذا يعني انت اللجنة المشروعة الرسول اي نودران نو اي بادي نو النقوان قل كاينو انك صلاة طميسان اي نقوان اي نقوان ملك واين انو بالعلى قرانو ام لهم مشراكاو شرعون لهم من الدين ما الذي عدم به الا صلاة دين نبع النقوطي صل فينا دين نقوطي نقوط النقوطي إلا نكون مدرين لبنكم مدرين اذا سميتي وكيف لا تكون بلع كل كوحان نوو فيلان او خيل يا اولاد يا مشق نوو فيلان ثوابنا نوو فيلان يجن وحي الى نو ديري نبينا نبراي قرانك يا نور ساجي حدا حد نكل يا حن وسمي قال تعالى لو <صفح> وجه يا أيها الذين ذكروا امنوا حق الروميان لا تحرموا هيش تحرمينا طيباتما شي كيسفي عن أحل الله إبناي لكم من ذينك وعورتي وعورك وعندي نحلناه ولذلك يخرج هذا بدنا وإلى ذاب إدين حليلي سباز حرم وهو حرام لجدا أما تحليلك وهو حلال لجدا مشكدي مية ولا تقول لما تصفه أصلتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفسروا على الله الكذب إن الذين يفسرون على الله الكذب لا يفلحون حرام محبه كردي وعو على المحب كردي لا أذن به كريم ولا النبي يلبه كريم ولا الرسل يلبه كريم ولا الملائك يلبه كريم إلى كل ذلك وصلى الله عز وجل كل كساء الله جسنو وهم لا حرمين هذا حللا نيسان أما وحنا الله حرمين سداد حللا نيسان أنزل النبي وكل عزينا سورة التحريم يقول تجدون يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك إلا كوحة لأليل أما مرض هذا أما الجارية النقد لما تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم بريقا بريقا تقول لك إذن التحليل والتحريم من حقوق الله عز وجل أحدوا حرمك هذا المجل لا تحرموا أحرمنا طيبات ما شيء سفي عن أحلا له يا ببا إنه لا كم ولا تعتدو سرعان الله يدينك يكون لعجرا حدقتك يا قردة جعة يا وضويك أصبنا أما على صورة الخير هيا زن أما على صورة سري هيا زن حدقتك داية كصعد الدين ت ولا تعتدو حدق بنا سودما حد موجتان إن الله إبوينها إذن أبو رائد الله لا يحب مره المعتدين تتكوح اللوح جديا يداف إياك جديدك سمعيشتا إله مره وكل أمره وهمتدين لديه لها دائم وكل عنا مما كأعنا خزاقكم الله خذ إذن كدا فيه حلالا إستقع إذن بنا طيبا ونقزا واتقوا الله إلا كباقة إذن جديا يه أمرا ونعيا وفعلا وتركا كصوباء الذي الله وانتم لديك به الله مؤمنون الرميسة انان سنديك مدباله داربانك بعض المعام الله لا يؤخذكم الله اللي اذين قمن مايو باللغوي قصد لان في أيمانكم لاريالك يجد يدك سميسة اله مرابو وكلو أمرو وانتدين لدي ذيهاد وكلو عنا مما كي عنا يزاقكم الله فبئذن كد فيه حلالا استقعوا إذين بنا طيبا ونقصا واتقوا الله إلى كبقى يوحي إذين جدئي أمرا ونحيا وفعلا وتركا كالصوبة الذي الله أغانتم إذينك به الله مؤمنون رميته أن أنت نبيت إذبالي دربانك بعد الله لا يؤخذكم الله أغانا إذينك من مايو الآن في أيمانكم داريال كنت قصد الآن دارتانو أذين كنت نيضا إن داردين كجري لا والله والبلا والله أتراذا ولكن أي شيء فأخذكم على أورا لا يا أطبانا من تصين من أوص الدماء شيكي سدعدي أي أتيسان تبعمون أتيسان أهلكم حساسكين أو كسوتهم الرتري أو تعرير الرقبة لقل ثم يجد سدعدي قفكان هالي كريم فصيام ثلاثة مال ميال صدحة سومتوك بالعليه الكوركيسة ذلك كذا كفارة أيمانكم إذنك لاريالكين مرادة ديواك لإذن دي فوكنا حي إذا حالفتم حتى الهارتان أو أحفظوا مالك هربائي علي أيمانكم لاريالكين فذلك أساسا يبين الله إبعا لكم إذنك حياتي أيو إذن عدينها لعلكم مدنانتين تشكرون إلىكم حديثان دارت شد حقيبود فقهن قيمتا كولاد درو وحول افكر انه دارته كله دارته بينه يسوقه تلا غلي او انه بين شيغه اي يسوق دارته والله بالله تالله كثير من الغموس ده وكبيرا من القضايا هذا با قف التي بنايا كفار قدمل توب النصوح اليها خوفان الصوحاء أيها اللي هي كفارة قد ملك وملكت دينك دارتي حقه بالمدى دارة اللبات نوحه ويأضون حزمك ودارسن عرب قائز كبرتي أيها السكبرتي ومدعج إن أقوب بضن إن أسهلن وفتوكو يمدو ووح كويديو هذا كيف المعركتي والله مش عاشو تاقنا معركتين بوركو تاقنا ملي يواركي يو ماركين أقوبو في اللي والله اني شانو ساكنا والله ماكش وخاص ما كوورته والله والله اني وحكمه الرب كل كم مده اساس وبدانه قصد لي انا يعرف قد دردرتنا الى هو ان نجح فيي كفاره من مل الذنب نعمل جناح ضحينا يذو ما لا مؤاخذه عقابنا مل النص قوله تعالى لا يؤاخذكم الله بالله في ما مدا صواك كسوارتي هوه ويا واف داراتي حسن منى حقيقه خبري سد على مدى النقاطه حسن وحوي والله ما انسى سياله يابا منى وحوي والله ما انسى سييري انا قف المهاجية كده هذا والله انا ما انسى سييري كلي وريه يا والله انا انسى سيالي حسن او منى يا ليدي الآن جاردلان او حقيقه خبري مرمي والله مرمي وحوار قري ما هو بري والله مقرية. تاس مركز دارتي هي ماها أبدًا تعتقد علينا زي هي كدردرتينا ماها تاس هي لا كفاره لا ذا كفاره ذي واسد على سمدان خياره لا ذا هاي. طبعًا مسكين قودي طبعًا مسكين أرذبيه قود المكاتبين عيزة قود كسد على درجون قيمه وحل حنوح وصر رأيه قريب ايه كدرجي لغو ملأ حلو ايه طريب ايه فليب كدرجي لغو ملأ ان هاد سولي ايش فهر قريب ايش فهر قريب هذا الوحي يكون قدر كحسب العاد ذات باسته كرثته ايه هاده بريد كرثته قبتي باكبسة فيه كثيرة الدجاجة ايه قرسة شراب منا او صد ما تدعمون اهليكم وانتدي واد ايدي أو كسوتهم، كسوة أنا واسدي بدل أن ينكتين وقبل لقوم ملة، داتري على طبعاً ما تنتان بحنا اللي جايرين، فأو يا مي كان معويسي، كان خميسي، كان شالسي، كان لبكة بوسي، كان معبورسي ما يصنع كسو، تواصل خصوا توان قف، أنا توانكي قف، إضع عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. أدونه دولة ذاين فمن لم يجد سدح له الخيار Abdullah ذاين كأدون تأكل كفارك دون كرط أو دعنا تسيخيار أو أو أو كأدون بضمن سدح اسمار كأدوه يدو سدح بريات سون أدون سدح ذي هاي الكارا سدح ذي بريسون كلاجامو كلا فمن لم يجد أشرطيا سون كلاجامو كلا كأثناء مركي كفاري يحل كذي كأربعايا كذا سعيا بسم الله الرحمن الرحيم ار تعال يا ايها الذين ذكر امنوا وعقروا ما لا تحرموا حيث قريبنا طيبات ما شيء كيزا فيعن اعل الله ابابناي لكم يديكم ولا تتعدوا والا الذين جدي حكت الله جزينا من الله اب لا يحب ما جعل المعتدي تتحدوا مما يوحى عنا حزقكم الله الى ان شيء وعن حلال ان طيبا ونحسن المستقبلية خبيثة واتقول له إلىك عبدا هل الذي الله أنتم مدينك أذبيه الله مؤمنون الرميسين إن الله الرميسين إذا كن بقى وإلى قرتماه إذن إذن ماك ودار ماذن واتن لا يؤخذكم الله الله إذن قبل مايو اسمه ولا كفارة تبيهان إلى عقاب إذنك قبل مايو كفارة إذنك قبل مايو من لا قصد الآن اذ قي ايمانكم داريال قصد الآن كل داراتان ولكن هي جاي ياخذكم الى اوحدين قمن بما دارت عقبتكم قلبك كقولو قصد ان كل كو دارات الايمان ادار بما او غنوده كف كفاره تو مراد امك الله ربو الدبجيدي كا دعه و هو يطعم عشره مساكين ذن ليتوبان انت سنت انت يسنا من أوسط شيخ شيكا ونحب حيا سيسان سيزان أهليكم المهنة أو أمزاكزوتهم إن أتضنكي مسكين وإحضارا مدبسي للأعذوي أو تحرير الرقبة لقل إن أضحر يساون فمن لم يجد سدع لقوفك فعليه كركز وحا صيام ثلاثة أيام ما الميال سدع سوميته هي كفارة أغفلا ذلك كان لئذين شرحي كفارة أيمانكم داريال كدارتان صفركوت كودي ول الى حلفتم حدا دارتنا وعانلتم قدام دارتنا وبيك لوزن ولده واحفظوا ايمانكم لا باب وقفه زي ميجا مر كو را دارنس واحد دونيشه سنه كسبي نيو اي كله قومن اسك لكن مع دارن حدا دارتين إلال اي حجبينن دار واغرم حدا وحفي عن كدارتو إن جبيسا سنه واحفظوا الىليا ايمانكم دار يلكين كذلك سيده دارتي حكم كذي اللي يدينكو أيه يبين الله اللي يدينكو لكم إذينك آيات آيات كذبك سودك أينا سنة اللي لعلكم عدينا لعل لكم مركب مدنيدين إن أتشكرون إلى أساسه إذينكو عديلتو يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر تقبل الله بآياتها قد عضاس إلى سدحية سقاشا أفرتيت حتي ايا ذنكا بلا ودا ايا ذنا واخر رؤيا ورده فيش عن الخمر خمره مراحل البنبه يصوبت اولا وقبل كل شيء عرفت بيوهاي. بيها وعبنو. دا كمبي واي سينديها عادقو ابن في خمره وعاد بيجري مركاه دقنك ودنيو عازي كو جيرته من دنتو وكو غوي غيري يقبرك يا سكراتك يا حسابك يا النار وعيالها ان لا شيغايو آخرون دان دباعتي يقول ماها لأياني وحاق يقول دارا ناشا اللايه وادا خمراء دان كوال ما شامالا قبل غالشاقها خمراء متاء الله وإيه كلب يالكيس أخاف ألا أذوقها تبا يذوقو تلياي إينا ناشا خمراء كوالا يا ايد دارا ليه كلبها هو سيماء سيداني بهاشاقها جيرتاي لكان قولياي كو جيرتاي كوالك عصر المتحي صدقية طبان كيسانو اصبحي دا شودا جاي اصوبانها اوما ك لا كما حرمين كما دمس ينقول لا انت هو كرر الهيه وهي كسو دخل جيره ابي هو انك سو مال هذه مركز انت تربيه ان دا. خريست دار سبعه ايتام كان سنه ما بل وا بل لوه في سوره النحل اتامر اي ايمن دونت سوره مكه او الى النخيل والأعنابي تتخذون منه سكرًا ورزقا حسنا والله أبعال شيئًا نحن فإذا كان هذا هو صلاح هنا بقي يتمرته مرلعونه وعليه إياه البلد روغه إياه اللغو وريره وغذيذن وكبه والله أبعال شيئًا نحن نحن نحن نحن ستاسع لكي تقيم مكو يدو اللعب أيو مدينة التي تقيم مرحلة المدينة كلها تقيم أي مراحل مرتين من أول ما نزل بالمدينة مدينة وسوره يقصون درج سوره وورج سوره البقرة كمل حين قصوا المرج يسألونك عن الخمر والماي شير عشى وعينه خير لا وهذه إيمان يدين بالسكداء يعقل يلبو كرنا من أضيا أو خيار أو عجرا والنكت برد كلنا وقمنا يلا يا, يا, يا, يا باش عبايا واجتمع مرايا الله ذاك لعايا كفك لعايا وعلى سببه يسعى السعرين في وجهه مرصنى الله ويماناك سيد عمر باكملنا رقضا رامي ويجنى وروحكنا حرالة لمورنك وعمى نحاجنا دوتا نكي كدقا غيدو ليسا وحن سأل الله يهلا سعشانا سبب قل كمدينة لتقايب مركاظنا وحال عن الخمر والميسر قل فيه ما اسم كبير ومنافع للناس وحوضاك فرحا يمموكتا أي ايه كابا بينا يسوف ما تتكو حمود ايه لاتين مركا للهو لنسيه واناقيا ببقى كجرة واسمهم اكبر من نفعه دماغ سيدان مركي اللوهد لان الله حرمين إلا يريد بيه دافه وإليه داي ببكا لانا ببضن تضع دا دا دافي تنو ايسكسي ولي إلا اللسو قاري مرحلة سدحد وما كان في سورة النساء انتقاجي اللعبين دعوه اللتو كلا يريد صلاة يلوده عبد الحمار بن عوف لا أولاد السميعات كقول الله في يهنه وصاقصي ماركي العربة التي كنّ يري قرآن كان لجوده فحرمت في أوقات الصلاة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تغربو الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فبعدين سلم ينسدل قبوا سلم يا سادة التي كنّ لجيري سلام عليكم من رباني يسلم ila anjaad hadiihi la ayatu al-ma'idah tani fa hashi ya waxaa la wixii daba ki jiray khimarka fi ayariyo وهي جرك باسمه بيسعى عظمات كجيات أنفعي تربك الملة ترك لا تضرب النبضي عناود أما بودد إيو وعجرك عورينايا قفكنا بسايا وقف يقفكن لكون كرايا يو, يو. يو. حال تقال يا ملة ترك مركي الله لولد الله عيالها في قوله تعالى واعدو الله منص دعته من قوة وحيك سارة كلت إعيا راء أفرده كنبض جش النبضون لخيات راء سأقول نماذج شعيب أولًا هذان واجب لورت سجين وإيوه عيار واجب هذين لورت سقو محرمون واجب كم هو غير سماية أمام الدين يا سلادي عباده أمام الدين ويا المها كان فقط هذا يحنانه هذا أوشاب قبل الله هذي عيار لورت سقو حرامه واجب كم لجت سقا حريمي لبا وإيوه عيار يا ذنة وطلبات العقمر كان يكون بحضة لعقتها بحضة أحرمت لعقتها واني لف... لبرتي درشها الدين كان واني المسلحات الدين هي المداخرة يكون بحضة صدح دمر حضايا نستحق ليني حضايا نستحق لاني اختلاف كي يا أفر ماشا واحد لقاء فرسانا يا اللقاء حدوسا هذا الله سمع أيها فلنصيد أقلب الله جب صلوه أما ذاتك الله قرقوا أيها قفك لي الله باطنك أدقائي وذلك أقول أيها محرموني لحاجروا فساد وحالك أبرنا أيها لن يا فسادك يا واجبك لو قدتك أيها يا لعكتك بحيسا حياني هذا يأفرتك والنمدكش النمدون الله سمع أيها هذا ينك النمد قلي أفرتك أنه يحرمي قال تعالى خدوحوا لي أيها الذين ضد أمنوا حقرهم أيها إنما وعكلا ما الخمر خمر ما خامر العقل عقل وجهي دابوله شيء حلال هذا نغه سمين جيري ماركاد يوره كلتا حدو يريحي هي حدو بدنياي كويس كومن عقل جابو وجهي محرم يا ما يصيره خمركي العسل لو كلا قادان جيري ولا اسما انصاد قريي لا جوجيه العابداي ولا زله كل لو كان أنتوا بالتحريم كي يشكذوا يبنروا اولا في سون قرون ويا من عملي شيطان كمل ثلاث حريم وكف الليل كل هدي اللي يري قرون لق عذري وكف الليل وحل دري من عملي شيطان سقسي دم أنتم كلا يا شيطان وعي من دون ذا فلتنيبوه حداد أخبره ما امر أمر كباب كنا كف قال في سون من عملي الشيطان اللهو فتنيبوه أمر إب كفوجا لعلكم تفلحوا وهدى اليهبان جنتي وما كفوجتان تبي يبان كفو إنسان حديثا كفوجا أكدر خندبتن الدنيا أخر بريد كلام إنما هو كلامه الشيطان سايقان إذا وحدونا أيقعي موجود بينكم نحينا العداوة تعلمها يا والبغض أرينوا خذوا في الخبر مركا عبته مركا عباني ونيران اول ما جلس أبني ما لويه مي وحنا العباي كل كله وراري مثل أركب جنبرك كوكو فاليوكي كلفون لفت سبعين كيودان كجيعان الكي مقيين إلا لا دواكنا ساعة كيسة كلفت كي, كي مرتجاري أجاد وسمعي محل الآن كارح همين كياليس بقول كلك العداوة والبغض في الخمري والميسر يصير في ماك وحوي العك تأذج أقسم ميت ساقط شل قد أدق ديت قريب يستي كلها العوا ماشوكو ترتو أو والقتل الجديوي إلا ما هذيك المعاوية صانكر البنت وحاجة أو كل المكياج الشيء كسب شيء جاين جب كل شيء جاين جب أسمع عن هو دويمه عنو هذيك النهار العيال هذي كل عيار ما كان بس وط اللهو وطأ, وطا انت أنتو عيقاتي دي عيار عيار. دي جميلة لكريس عنو هو رزق ماشان مجا أنكو عيارة يا دفاتري أراك الخمري والمايسين ويسودكم إنه إذن كأود عن ذي قللا أمرين يسمى خمرية خمار لو عياه إني لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ما كد عجز إله حستك أبوري عينه إن حستك أبوري عن ذي قللا إلى الله صاحب القارو إنه إذن كأودا وعند سلا تكن معن خمر عبي إفحل أنتم متهين منتهو ثم راك الجواب إنتعينا يا رب خمرك انت انقلب بحني و حيوال كيريو وا لا غادي وا كل دا بور لوكا دفتي وا لا جبيه كل كا طريقي مدينه يا مصلط هذا خمرك لي واطيعوا الله الى وركي يا لا واطيعوا الرسول صبنا وركي سياله وحده استلاليه فانت وليتم هذا جديد تعلموه قال ان ما على رسولنا صبناكم كي سوع البلاغ غارزي المظين عد سالا مرك سمي خبروني عادل حريمي ودود انا للسوء باين انت مركز نوليد وا لغه حريمي يا رسول الله ذكر ولا له ان هي ادش عب جير جاد برخور من النار ليس ما هل الذينكم يكركوله اما من حذرني وعامل صالحات عمل صبا ثم في ما طايمه انت على يدن امانين مايد كره وحي عبد لو ما هيصوا اذا متوا حد الى كعب سدين ومن اقر مايلو وعملوا صالح أي عمل فلان كوه هذا الله عز Jehovah كوه ثم تبوا أيالك عبدانو ومن حجرناه ثم تبوا أي سلاليه وأحسنوا كوه نولي ونا فلان ولا يحب المحسن يعني هو أما هدنتو أما هنورادو دنتي إيمانين وحيل عبد الجري لكن أيده مركيت منك، فمن جاء هو موعد من ربه فانتهى فله ما مسألة، ومن عاد فولائك أصحابنا. قال كم رك في حكمك وكوين عدو كذبا لغد ركعة قارلو معايزو أيها الذين دعو آمنوا حكر ميانو إنما حكلا ما الخمر يوال ميسر وقمرك ولا نصاب سنم يالك ولا زلام قريب حلوقي زناي فيسوا قرن من عمل الشيطان. شيطان هوشي بينكم نتاي فيتنبوه كدارا لعلكم مدمنين إن تفلحون اللي بعندال إنما وعكر ما يريد الشيطان هو ربا أيوقع إنو بينكم بينكم لحدينا العداوة تعلمها يوالبغضاء عرض في الخمر هذيل عدو قل ما يصير خمر لا عيار ويسودكم إنه إذن كسر عن ذي فلة إلى هؤني واحد شديسي يواني صلاة تكشو فهل أنتم متي أنت هنا كوكارا قاضي الله إلى ورك سيال خمر أيدين دي قاضي الرسول فسون غورك سيال ويديسو قارسي وحذر يسال عليا فأنت وليتم حداد يس تانو إلهي الرسول إن المقشان والرمي رعدان راعان كجذتان فعلموا أنما على رسولنا خصور كنجر كركي سواع البلاهو قارسي وحبيديسو قارسي المدين عد أناسين اللي حزبت مايا تطقي إنسان من قبل قالوا ما استمعنا انت ام هنورا ذا اي دانا ودليلا ليس ما على الذين كفروا كفروا امنوا حقا رومين وعملوا عملا فردا الصالحات فرئ لي قدى من هي قد كتغى تناه جن في ما خمرك الدم باب ما يا اي تعلم حرؤنا بما توقوا حد قال لك عبس جرير او عملوا الصالحات عمل يرسوبا كو ثم ايه اللاك عبسدان ويدنجن بيساق إلاليا وامنوا حق الرميان ثم تقو خمرئية محرمات بيساق دورا واحسنوا عمل كوديا نيادا وديا قو القوديا فعي الكوديا ايه انتباها جيان صدا عدم ما والله يبوين وعبوا عجعليا المحصنين يتكوناك يا أيها الذين آمان الحديدية مركي لك جوغي ايه بحجة أيها المسلمين اصحاب الرسول الله ايه اللاك حرمي اغارتي أي هذا اغارتي او ايمان ايشي كلها سيدي بنو سائل او kale لوو حجي اي اي او مال انتصبت دا ايها اغارنين اللي يري كالنوكي اصغو حيهابا او بياه كوركو او ايمانا مال مهي kale او بنانا ايبنا دنكو غلا كواان سيدي لكن سيدي بنو اسرائيل احتياري لغر مصامين ويس دورا قال تعالى فبو حجي ري. يا ايها الذين ددت اما نو حقر رمي لا يبل ونقوم الله بو إذين اي بويدين جربايا بشي بويدين كجربايا من سايجو غارا تنالو اي غاري جو ايديكم كمعيالكينا غاري حكومي سيريا وكمي يا زمبري يا عوز دراتي عندها ذاك كتابن كرتان وريماحكم ولمهنا غارا يا في دا غابن بويدين كل ولا جذاوا معايا الله إلى إنه موجي أول بلوغ من ذات واختبار يخافه أن لك بقاي بلغى قصونا ورب يا يالله فيني لايا فمن روح اعتداء حد قدم أوسع محرمة وجرت أذوا هذا بعد ذلك أنت أكيد فلوه ولايا حذاب حذاب اليم حنوجية يا ايها الذين دخل امنوا عذر ما ينوا لا تقتلوا حدينا الصيد أجار وأنتم يدينك أو حروم محرمين هذا إلى عذاب كناح ذا يملك ومن روح قتله وغار كيد ومنكم يدينك مؤمنين تا محرمين تا يدينك مذا متعامدا كسنود له فعليك جزاء سواع جزاؤنا محيهاي مثل ما شيء وعلم وقتل وقتل دلين نفقا وغار كدلين نفل مذا حاجة كالمديعي من عامي حاجه حره وهدود عاجقه ودي لقريه نفس كيله كان باللي بعيد هدود دي لنا صح كان باللي اول هدود دي لنا في كان باللي قولي هدود دي لنا وخا كل كحولها لا ضغض وها او لا ميدكا ايا لا ربا كل لا ميدمدي باو بان كان اوارك لا ديلي وحانا يادي و وحاديه كراء لبنين او غارتنا تقال حولها بادينا تقال علمي عقل اسكو درستي سيدسي عمرو كراء ايا حكومة يساق او وحا للايهاي فلاك محرم كاها نفان وغارتو ديلي قولك اكاسه الله ميلا قولك على سبيل المثال قول لي يا واحر حكي ساقاكي وحي ساقاكي هين حدادا ركتي قول لي بي عده يساق قول قرادة intaas ila ay diyah galisa ka banmayso nammarkey labadii dood marineysa ee qulqur ku dhufat waxa horman biyaad ay u timaado ka akdambada qulsho wasiad kulka qulqira waan leed biya jaaylka shibiga markan waxa uu raba ayu shay xaqada xaq laaburisa xaqna gaaga xaqayno qotada yahkumoo waxa gudoomin ayu bihi bil midn nafkan leey le u gar kan naf gasa wala كم منكم إذا إنكم منين تا إذا إنكم مذا قرط الحكومة سأل يلا حديثا تأقبل درو نقنا يا بالي خالكعبة كعبة لا كارسينا يا والنفخ وغار كذي شيء نفخ اللي جوجو كنا بدل الكيسها من يوم قال جوجو لا يا بالي خالكعبة كعبة لا كار حديث لوها وحلا مذا أو كفارة كنا حبذ من هنا إذا كفارة من حيث نقوم طعامه مساكين نفخ اللي جوجو كنا حي إذا كان سوسكي يعني انتها نقايبين أو عدل ذلك أما كان واحد إما صياما كل كان انت دينا هو إذا ما تلقينا هو إذا نبكي اللقوق الحكومي يجعل اللقيمين يجعل اللقوق المرأة يعني سوسكي ومالي بكسوميش حاجة محال لقوات تيه اللي لم يحاجبها ناك أنت سكروك هذا ودال أمره حاجة أركو سماجي باكيس إنه لا دم يو حتى كروحي لسماجي رينا أفله بعفي أما سلفه وحيه الرجيم هو من روع هذا النغضة فيمتقي من الله ألا أربلا منه إسرة والله أبوين عزيز الله ذو مذاكاد منطقة أركو دشوا صاحبه وحيلا لكم وحليدين بني سيد البحر بدأ وقارت هذا أو أركو حاجي يلب الله كميجو هذا كسو حرمتان مصر أما سومالية ما كبصور رعدا ساكلوا ميستان أبدا يعانوا وحل لكم وحال ليدين حلالي هي صيد البحر بدأوا غارتها إيه وطعامه حنتاجيسا طعامكم وامحي حيوان البحر حلال كيف ما ما مات هذا يبدأ بصوته وحيبوا يعلنا قادوا حدوا ليدين حلالي متاعا راحسين لكم ليدين راحسين إيه ولي السيارة ساعتل لكن حال الذين ذا دي وحرمة وحال الذين كرّبي عليكم كركينة الصيد البر بنانك وقازيسا حرام لماذا انتسون ما دمتم حرمة انتظرك عبد قبطان اذا حلال نقول واتقول الله إبروينك ببغ الذي الله إليه سرع حجيزا تحشروا سادو دنتين كل الذين كل منا يا أيها الذين دخل آمنوا حجر ما يو لا يبلونكم كبار الله خدي ويد من جرايا في وَمِنَ باذنكم جرايا ومن الصيد وغار كامله اي تناله غاريز ايديكم قما يالكينه صغاره وكيس يرير والرماحكم رميه ما قالا كباره وكبار ساي أيتى ذا بعد ذلك وكان يسوق عليك كذا وأغارد دواذا فلا هو لي ج حذاب عذاب يا المهل الذين ترك هم أنو حجر ما لا تقتلوا هذلينا الصيدة وغار هذلينا وأنتم يدينك أو حروم حرملايو حاجيل أما معتملين لبعض اللي يملك بقى يسكوميدوي حدا العمراني يوتى يهدد حين يوتى وقرب من جنباتك تجري انت ذاهب دوين ومن حاجره أما امريكا قتله صيدكي اوارك ديلا ومنكم الذين قموا من المحرمين هذه الكمله وتعمدا خطب الملك او البومه اللي قاعده فيها سايا اسقوا او كسايا فعلي كل ما ذا مثل ما خيمد لميدا هو قتل الديل حقه مثل ياي من النعم حق حولها يحكموا وعجودوا منعيا به بالمثل النفس كان لديهم والنفس لم يدعوا عدل كسر قوه صاحبة وهي ربا لا يسحرها هي سلفك هي أغلب المسلمين فراو حكومين وحين لا حكومين قاضي ما قالنا هنا ولو أن لا حكومين إذا خيار الدنيا تتقن وغارت تتقن هل إلّي والعقدة لودي باي حديث بوح الحكومة إن قناعي بالغ الكعبة كفرة جارة أو كفارة كفارة الله بحنايا أنا كفارة طعام مسكين مساكين مساكين حنطسين كذا حديد لبدل لوايو أو أدل ذلك حنطع وحدكما أو صياما ساهر سائبا مال لجسوم لي إنه لد مي حاجلة وبار أمري أنتو سمي بس كذا أفلاؤه يبوع فيه أما وقع تلف هرمري ومن روعه أدى كل لبته الله من له من إسقى والله إبواه عزيز الله دم هذا كذاجو أم تكامي شو من عساه وخالف أمره إبواه عازيل وركي سدال مري وكأرقدنايا الحين لكم وعسل ليدين بالنيل سيد البحر بدأ كذا ايالا ايديم بن ايي ايواطا عاموه انتهدو صوتره وحيبتو اتقاركتان خاطة اما ايبادها ياهابيسو ما تاعا خحسين بي لكم ايديم تاي ايوالي السيارة باتك سعطادها وحوريما وحالا ايديم كرر بي عليكم كركينا صيد البر منانك اغار ما دمتم انت اتيه حرومان طالحرمان تيه ايواطا قول الله الهي من ابو ريكبك Ella di Allah Ilay Sarah Tur Sharu Laidin Kulminduana Diyamo wa